بَهْوَلُ إِنَّ التَّجْعِ الْهُدَى مَا كُنْتَ حُطَفًا مِنَ الظُّلَمِ تَقُولُ إِنَّ التَّجْعِ الْهُدَى مَا كُنْتَ حُطَفًا مِنَ الظُّلَمِ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ الْآئِلَ إِذَمَّا تُكَلِّلُ كُلَّ شيء رزقا من لدن ولكن أكثرهم لا يعلمون أولا يمثل لهم حرما آلا يجرى إليه كل شيء رفقا من لذن ولكن أكثرهم